يَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَذُلُّوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ قَرَّبَ طُرْبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَهِمْ بَصْرًا لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخي قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النادي